وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون